الحمد لله الذي وفقنا حتى احتملنا هذا الكتاب الذي هو صغير من من العقيدة فيما ل الناس وعقود معناه ش ر ن ه ت على ا أن ي العقيده ا ل ت ح ف ي ن فتنمنا الزرس في ل د ي عن التعالي ع ا ل م وقلنا ا ان ل الامام بعد ت إلى قليل ن السماء الخندي رحمه الله تعالى الف كتابا اسمه ف ا غ ف ر ة التامل والمتكلم ب ا ل أ د ا ب العالمي والمتعمق ل ن أن ا العلماء قالوا ص و ل ه خ ص و ر ة بين أ ه ل العلم من ح ل م ا ل ا د ا م و م ن ك ث ب ت ت العلم فركزوا على ق ض ي ة ا ل أ د ب ومن خلف التالت وحفاظ العلم ل أ ن الانسان قد يتعلم كثيرا من المعلومات ولكن بدون ت ا ي ن د فربما ك ل م ا بركه ذلك العلم ن س ا ل الله سبحانه وتعالى ان نكون من ا ل م ت أ ي ي ل ي ن و أ ن يبارك لنا في علومنا و أ ن ع ن ا بلاد ل ا ن ي ا و ا ل خ ر ة ف ه ا و الإمام ا ل ش ض ع يقول ي ك ل م ا اددت علما اددت علما ب ج ه يا أدد بني نحن بحاجه عقلي الى ك ع ي وما أ د ر من ا الشافعي و س الادب ث و يقول ر ي ب ن ي يا منا ح ح ن ب ج الى كثير من الروايه م ل ي ويقول الشاعر ملات ف ن ا ه لجنحه بتواضع والفارغات رؤوسهن شوابث ثم تطردنا إ ل ى كلام ا ل إ م ا م الغزال عندما قال ر العلم ث ل ا ث ة أ ش ه ا ر شكر اذا تغطيته طغوت عظمت في عينك نفسه وهذا في ب د ا ي ة طلب العلم يغتر الانسان ل أ ن ه قد انتقل من ح ا ل ة الجهل إ ل ى ح ا ل ة م ع ر ف ه هذا أ ي ه ا الاخوه يعني نسال الله عز وجل الا نكون من هؤلاء ونسال الله سبحانه وتعالى أ ن نكون من المتواضعين الذين كلما ازدادوا علما ازدادوا علما ب ج ه ل و أ ن م ا اقتر بعيوننا وكذلك قال و ش ف ر إ ذ ا تخطيته ص ه ر ت في ع ي ن ك نفسك ومنه كلام ا ل إ م ا م الشافع كلما ازددت علما ازددت علما ب ج ه ل يزداد تواضعا وخشوعا 東京のお話のお話のお話のお話のお話のお話のお話のお話のお話のお話のお話のお話のお話のお話のお話 في هذا الدرس إ ن شاء الله من له سؤال بعض الاكلمات والاستفسارات التي قد تفيدنا على ز ي ا د ة الفهم في بعض المسائل التي قد ت ش ك ه وفي هذا الفقط تكون أ ح س ن ختام لهذه ا ل د و ر ة التي وفقنا ل ل ه عز وجل لها ولنا ا ل م ف ر ا اذا وفقنا ل ل ه سبحانه ا ل ى ل ه لان ذلك ب ش ر ا ء الخلق لان الله عز وجل لا يوفقنا ش لهذا الا وهو يحبنا سبحانه وتعالى اقول في جوهر ا ل و ح ي د موفق لمن اراد قربه وخادم لمن اراد بعده اللهم انا نعوذ بك ان نكون من اهل الاسلام الحمد لله الذي وفقنا لمن يحبه ويمضى ما له سؤال اي وثقه صوتي ما المقصود بقلب الحقائق قلب الحقائق أ و ل ا العلماء ف ك ر و ا ذلك ب ع د ة قواعد فقالوا إ ذ ا قلنا أ ن ا ل أ ح ك ا م ا ل ع ق ل ي ة هي أ ح ك ا م ق ط ع ي ة يجذب الى الفلم بانها من المسلمات مثلا الواجب عقلا يستحيل أ ن يكون مساويا للمستحيل عقلا ل أ ن الواجب لا يتصور ف العقل عدمه لا العدم السابق ولا العدم اللاحق اما المستحيل فهو نقيض ه لا يتصور ف العقل وجوده أ ص ل ا لا يقبل الوجود ولا يتصور وجوده فهما نقيضان فهل يصح بعد ذلك أ ن نقول إ ن الواجب قد يكون مستحيلا و إ ن المستحيل قد يكون واجبا فهو قلب ا ل ح ق ا ء ما الذي يترتب على قلبها انهيار الاحكام العقليه يصير الواجب مساويا ب ا ل ج ا ه ل في حكمه وما يترتب على احكامه وكذلك يصير المستحيل مساويا بالممكن و ا ل و ا ج ب في احكامه وما يترتب على ذلك وهذه الصفصه ف الصفصه ف هو ان تنهار القواعد و ا ل ت و ا ب ت العقليه ف ي ب ا ه كل شيء ولا يوجد هناك ح ق ي ق ة ولا م ع ر ف ة ولا يوجد شيء لذلك تتذكرون تلك الكلمات التي قالها ش ر ا ر لامام س خ ط ا ئ عندما قال له لا يوجد شيء ل ا ب ت ولا يوجد ح ق ي ق ة ولا قال له حتى هذا كلام حتى هذا لا يوجد فيه شيء مفضل فهذه يعني ا ل ن ت ي ج ة ا ل م ب ا ش ر ة و ا ل م ل ا ز م ة لقلب ا ل ح ق ا ق هي السخطائي يعني لا يقوله إ ل ا من لا عقل له يعني لذلك ق ا ل كيف يصح في ا ل ا غ ا ن شيء إ ذ ا احتاج النهار إ ل ى ذلك كيف يصح لا يصح ا ا ا و ل ل ن أ شيء ع ا ن ن أعم أعم ع مطلق الظلم قول قال ل أ ن الكتاب س ع ا ل و ا اذا كلمت ا ل ح ر ا ر م بيننا وبينه ف د ع و ة إ ل ى الالتقاء والى ا ل و ح د ة ا ل أ و ل ى م ن س ت ط ي ر وهنا نجد أ ن العقيده ا ل أ س ل ا ر ي ه هو سؤال والا فقرا شهرها مدافع عن المغرم في القرون ا ل س ا ب ق ة عندما كانت ا ل أ م ة في أ ح س ن أ ح و ا ل ه ا لم يكن هناك إ ش ك ا ل حول ا ل م د ر س ة الاشعري ة ل أ ن ه ا ل زمان العلم وزمان ا ل م ع ر ف ة وزمان الصلاح و ا ل ب ر ك ة إ ل ى اخره ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أ ن يكون أن تبتل ا ل أ م ة في آ خ ر الزمان ب أ ح و ا ل لم تكن في العصور الماضيه من جمله هذه ا ل أ ح و ا ل نجت يوم الضيابة ي ق ف ل العلم لا ينزع انتزاعا من صدوع الناس ولكن بفضل العلماء حتى إ ذ ا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جبهالا فسئل فافثوا س بغير علم ف ض ل و ا و أ ض ل و اذن عندما نعيش في ف ت ر ة ما أ س ئ ل ه و إ ش ك ا ل ا ت لم نكن مطروحا أ ن تابقا له هذا بسبب نقص العلم なぜならこれはまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだ تم ا د ر ج ة من الجدال ومن التحقيق في ا ل م س ا ب ل ومن الردود والنقاشات هذه د ا ج ر ه خ ا ص ة بين المتخففين أ ن ا لما نلقى إ ن س ا ن متخصص عند الدكتوراه أ و كذا إ ل ى اخره ن س ا ج أ ن ا و ي ا ه ن د خ ل في سجال فكري من أ ج ل احقاق ا ل الناس الناس الذين ليس لهم ي عامة وسائل ر الحق ء ة ا ص ي فيه شيء ح ة لأنه منهج من علم ا ت هؤلاء ينبغي أ ن ننهى بهم عن الجدالات وعن النقاشات التخصصيه لانها لا تزيدهم ل الا إ ف ع د ا عن ا ل و ح د ة الذي هو مقصد من مقاصد ا ل ش ر ي ع ة أ ن تتحد بهم ولا ت ن ا ز م و ا ل ا تفشلوا وتزهد ريحكم قال ا ل ع م ا ء ي قوتكم عوام ن ا س يعلمون الدين اما ذ ا ي ر ه خاصه في ا ل ا م ة الجادل حول فروع فروع فروع الدين لا اشكال بل هو مفروع المخصص او أه. المخصص أه. المخصص لا المخصص المخصص المخصص هو الذي قام بالتخصيص باختياره وبارادته إ ذ ا نظرنا في الكون ونظرنا في مخلوقاته سبحانه وتعالى نظر تدبر و ت أ م ل وجدنا أ ن ه ي خ ي ر ويتجدى فيه الكثير من التخصيص هذا التخصيص العقل يوجب وجود مخصص مخطط خصصه بذلك لذلك جميع المخلوقات ما من مخلوق إ ل ا وخصت بخصائص هذه الخطايا ليست باختياره إ ذ ن العقل يوجب إ ر ا د ة و ا ا خ ت ي ر ا د ة واختيارا قامت بهذا التخصيص من هنا إ ذ ا نظرنا إ ل ى المخلوقات تيقن اولا أ ن ه ا أ ث ر ا ل ق د ر ة و إ ذ ا نظرنا إ ل ى التخصيص تيقن انه أ ث ر ا ل ا ر ا د ة و إ ذ ا نظرنا إ ل ى ا ل و ظ ي ف ة أ و ا ل غ ا ي ة تيقن انها أ ث ر العلم よく知っております。 كما ي ق و لا ل والأذرق الأخضر مثلا لا أ ص ف يتغذى إ ل ا على ز ه ر ة هذه ا ل ز ه ر ة نفس اللون الذي في ريشه تماما نفس ا ل أ ل و ا ن حيث لما يبدا العصفور هدايا طائر طنان هو ويتغذى من هذه ا ل ز ه ر ة لا تفرق بين ا ل ز ه ر ة وبين الطائر ت ج مش فرق بنا ي ط ر ي ق ا ل ت خ ص ي س هل الزهره هي التي ا خ ت ا ر هذه ا ل أ ل و ا ن هذا الله ارجو ا دخله في اختيار أ ل و ا ن ي إ ذ ا من الذي اختار ومن الذي أ ب د ع الله سبحانه وتعالى هذا يعني لماذا قال الله يتجلى في عصر العلم هذا السبب يعني هو ك ث ر ة الخطائف التي تدل على تخصيص عجيب غريب في م خ ل و ط ا ت ه سبحانه وتعالى、فضلتك. ولكن هناك ا ل ك ا ي ق و ل ان كلام الله هو كلام قديم أ د ب ي نفسي و هنا افهم من هذا أ ن ه يشبه ا ل ا ر ا د ة والالم ما دام على هذه الحاله الكلام هو أ د ب ي نفسي يشبههم من أ ي ن فيها يعني لم يعد يعني الكلام هو كلام محدث يعني كلام قديم فهو يعني مدام لابد، صفه بالإرادة قائمه بذاته اي متصفه بها الذات بخلاف ما يقوله اهل الاعتزال أ ن ه لا توصف ذاته سبحانه وتعالى بذلك إن إ ن م ا هو متكلم من حيث أ ن ه يخلق ك ل ا م ا أ ي يخلق صوته مفهوم هذا هو فيشترى ي ه م من المذنب ذكر ا العلماء ل م ا في, في شرح هذه الايه الوحي لا يعرفه العرب سابقا كان ه و محدث فيه <تصفيق> القران <تصفيق> الذي لا ذهب ده... لوحده اي النبوه و ا ل ر س ا ل ة وهذا القران الذي انزل لم ينزل سابقا في امه العرب هو شيء جديد محدث بخلاف بني إ س ر ا ئ ي ل مثلا هذه ا ل أ م و ر ليست م ح د ث ة فيه كثيره ويعرفونها جدا أحضر محمد رسال التخطيط والعباره الثانيه ما هي اهل السنه والجماعه هم امه النبي صلى الله عليه وسلم جمهور علماء أ م ة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يمثلون الفقه و ا ل ع ق ي د ة لما وردت ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ك ث ي ر ة ا ل م ش ه و ر ة ا ل ص ح ي ح ة عنه صلى الله عليه وسلم يد ا ل ل مع ا ل ج م ا ع ة عليكم ب ا ل ج م ا ع ة إ ذ ا ر أ ي ت م اختلافا فعليكم بالسواد ا ل أ ع ظ م ومن ش د ش د في النار الكثير من ا ل أ ح ا د ي ث التي تدعو إ ل ى اتباع ا ل ج م ا ع ة وإتباع مجموعة للأمة يقول الامام الشاطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه ا ل أ ح ا د ي ث يقول المقصود ب ا ل أ م ة هنا لا تجتمع ك م ة على ضلاله اي جمهور علماء أ م ة النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لفظ عام يراد به الخصوص. الخصوص وبين حكمة ذ لان ك أو علمت ذلك بضلال ا ل خ ا ص ة ضلال العامه اذا ضل جمهوره و أ ك ث ر ي ة علماء أ م ة النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل ا م ة مركوز في باطنها ا ع د ي م العلماء واتباع العلماء من جمهور علماء أ م ة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يشبه الرسم الجماعي في مسائل ا ل ف ة ا ل ش ر ي ع ة وفي مسائل ا ل ع ق ي د ة والتوحيد فجمهور هذا الجمهور هم أ ه ل ا ل ص ن ة والجماعه يراد به أ ب الدائره جماعي صبر المنطقة في ت فقلت ا ي ع ان يرتفع ه يقول ي الضد لا أنه ت م عن ا ولا ذات يقول ع الله ا ا ك عكس ل السمع ا م و الصمام فهو أن ي ت عز عبدالله ع وجل يتبع عبدالله عبدالله يقدر هل الشيفة البداية هو الدليل العقلي في ا ل ص ف ة السمع والبصار والكلام في ا ل ب د ا ي ة هو الدليل العقلي ثم ي أ ت ي الدليل العقلي و ي س ت أ ن س به من ج ه ة ي انها نقاء في حق المخلوقات فهي ولو لم يلتصق سبحانه وتعالى ب ا م ع او ل أ ل ببصر لعجب أ العقل اتصافه, اتصافه بالعلم اتصافه بالعلم سبحانه وتعالى لماذا ه لا ب ا ف ت ح الباب どうしても読んでいます。 ا ل م ق د م ة تطرق إ ل ى ذ ر ح ة عجيب وغريب شوف شنو يقول يقول لما ا ن ق و ل السمعه ل يقتضي ذلك ت ج س ي م ا او ت ش ب ي ه ة لا ل أ ن ا ل س م ع ليس هو الاذن هو إ د ر ا ك شيء مسموع إ د ر ا ك شيء مسموع لكن لما ت قلت و بعض او قلت يد خلال ة ا ج ز ي ل ي ة وليست م ن ز ل ي ة مفهوم طيب هذا لما نفهم القواعد هذه طبعا ا ق ر ب المثال لكن هي قواعد ش ث ي ر ة جدا وعقده ش ك ل منظور ي لما تفهم هذه القواعد ت ص ي ر ا ل أ م ر واضح جدا ما هي الصفه اللائقه وما هي الصفه الغير ذ ا ت ق ه فلا يصبح الباب أ ب د ا لم ا يقول شم أ و ولم يقال له هذا دليل من الكتاب و فرصه لا يجد لذلك سبيل ولو وجده سيجد له محاله عند العلماء و س ط المنظومه م في الفهم الكبرى يقال محليا لو ان كان ت ق و ي ض ق ر ي ب أ و ت ق و ي ض ب ع ي د أ و مرها و ك م جاءت او, أو مهما كان إ ذ ا لا يخلو ا ل أ م ر من تقصير ومن تقعير مفهوم؟ لا يخل ا ا ش يقول على دينام ي شرط صور والدليل العقل يستانس ه ن س بيه م ث ل ه لا لان اشياء ت ن س به ا العقل لان ل ل لنا دليلاً ع عقلياً ق مش بد نحن ندهها عند يعني لداء الشيء المثيمي لكن نطلب ذلك وجد و تشتمي تشبيه في تشتمي من من سيارة بعض سيارة. يعني من انا ا تشتير في التشتيرات بعض المتهمية ك ل مثلا ي فيه ان أنا مجتمع م من الذين لهم بعض الاجتهاد في المسح ا ل ه ذ ه و أ ر ى ان ا ل ق ض ي ة تحتاج الى ما في ا ل ك ح و ن قبل ان نتهم ابن ا ي م ي ة بانه قد جسم او لم يجسم في م ر ة من المرات وجد العلماء بعض المصطلحات ا ل خ ا ص ة لهذا الرجل في, في, في مجموع ا ف ت ا و ى لما تتبعوا س ذبحه التفات مدة ا في ا ساعات الرجل هدايا و مدة من يوم ضمن شهر عشر نظر بديلاً قد وضع لكل شيء ضمن الشرعي. مثلاً ما المقصود ب و ص ي خ ة ابن تيميه عنده مفهوم خاطئ ج حتى الحكم العاقل حتى التسلسل جاء إ ل ى علم ا ل د ل ا ل علم ا ل ب ل ا غ ة ووضع مفهوما جديدا ل م ك ة ا ل ج ا ر ب في الرساله ا ل م د ن ي ة ف ا ل أ م ر هم معقد مباشر جدا طلبين السؤال في ا ل ح ق ي ق ة حتى ف ه لكن لك ان ت س أ ل ذلك بمعنى انه يوجد قضايا مازالت تحتاج إ ل ى دراسات ومازالت تحتاج إ ل ى ق و م لكن الذي يصرح ب ا ل ت ش س ي د أ و يقول قولا يذهب منه ا ل ت ش س ي د فحكمه يعني واضح عند العلماء مع ا ت ن ب ي ه أ ن لازم المذهب ليس بمذهب إ ل ا إ ن كان قريبا جدا لا يبحث ن عن قوله <تصفيق> <تصفيق> والبحث في ذات الله اشراب قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في مخلوقات تفكر الله تعالى ولا تتفكروا في ذاته فانه لا تحيط به الفكره او كما قال صلى الله عليه وسلم قال العلماء جاء النهي عن التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى مثلا كان يسال الانسان كيف و التساؤلات ك ف ا ا ش ربي هذه ربما تدخل ا ل إ ن س ا ن في دوافع حمراء ل ت ج ا و ز بها خطوط حمراء وتؤدي إ ل ى الريب والشك إ ل ى آ خ ر ه السبب في ذلك أ ن عقل ا ل إ ن س ا ن حاجز عن فهم كل شيء ولكن له ضوابط وموازين عندها قدره على التفسير وعلى التحليل وعلى الاستبداد هو مطالب بالفهم وفق قدرته وفق ذلك الميزان الله عز وجل لا يكلف نفسا إ ل الا وفعاد ا ذ ي ن ر ذلك المداد قد وفقها ا اقتراض المستقيم وقالوا عن ي يده في ليس فيما ي ي ذات لذلك ذات الله ما لا البحث الله اشراك لنا أدوات للبحث ط ل ل ولا اللغة ع ق تطيقه نعم وما اتيتم اكفر أيها الأخوة شيء من الروح سئل سيد, سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عن ح ق ي ق ة الروح ماهي ما ح ق ي ق ة الروح فقال لهم ساجيبكم غدا أ ج د الوحي أ ر ب ع ي ن يوما وجاءت ا ل ا ي ة لاقبلها لا أ س ع ى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إ ل ا إ ن شاء الله ق ي د الخلق وما أ د ر ا ك ذلك ثم بعد ذلك نزلت ي س أ ل و ن ك عن الروح قل الروح من أ م ر ربي وما أ ت ي ت من العلم إ ل ا قليلا ذ ا كان عقولنا ع ا ج ز ة عن فهم حقائق بعض مخلوقاته سبحانه وتعالى فكيف يتصور بعد ذلك أ ن ما ت ط ا و ل حتى نفهم ح ق ي ق ة الذات ا ل إ ل ه ي ه اقول ان شاء الله العجز عن الادراك والبحث في ذات الله يقول سيدنا م ن غ ز ا ل ي وهو رب الكيف لا كيف له والكيف ل ح و ل المستحيل في حقه مفهوم ان شاء الله <تصفيق> لا لا يعني... يعني. لانها حفيده لم... لو كانت الصغرى أ و الكبرى ق ر ط ا لكبرى ف ا ل ق ط ي ف ا ت ا ل أ ن ب ي ا ء نشاء الله يجب ل ل أ ن ب ي ا ء ا ل ف ط ا ن و ا ل ف ط ا ن ة يقتض بها ر ج ا ح ة العقل ل أ ن ا ل ن ب و ة و ا ل ر س ا ل ة تتطلب من النبي ومن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد وعلى جميع ا ل ا ن ب ا ء ا ل ر س ل تتطلب منهم فطامه و ت ط ل ب منهم ق ي ا د ة وتتطلب منهم س ي ا س ة وتتطلب منهم ق ي ا د ة و أ ح ك ا م ا يعني سيد النبي صلى الله عليه وسلم هو رب أ س ر ت ه زوج وهو كذلك صلى الله عليه وسلم مفتي وهو كذلك صلى الله عليه وسلم قام وهو كذلك صلى الله عليه وسلم قامت القوات ا ل م س ل ح ة وهو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خ ل ي ف ة المسلمين رئيس ا ل د و ل ة وهو كذلك صلى الله عليه وسلم خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل م س ت ل ي ن أ ل ا ي س ت ا ج مع هذا إ ل ى فطامه نعم لذلك العلماء دائما يقولون دا ذلك الداعي الى الله عز وجل اذا لم تكن له ف ط ا م ة لا يكون د ا ع ي فتخففه شياطين الانس والجن لا تكذب به فكره إ ن لم يكن له فقال إ ذ ا وجب ذلك بحق عموم دعاه أ م ة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لا يجب ذلك فيمن حملوا ل ن ب و ه و ا ل ر س ه صلى الله عليه وسلم د ك ل الاطلاق م ا ل وجلده ل ه عبده إ ط ق ا ا ل إ ا ل أ و ل هي ا ل ص ف ة ا ل أ د ر ي ه ا ل ق ا ئ م ة بذاته سبحانه وتعالى أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يعتقدون أ ن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام لائق بجلاله ليس هو بحرف ا ولا ق و ت لا يجوز معه لا ت ر ك ي ب ولا إ ع ر ا ض ولا إ ب ن ا ء ولا لحم ولا تقديم ولا ت أ خ ي ر ولا أ ي شيء من أشياء من صفات كلام م خ ل و ق ا ت というわけで、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、 تكلم ا ل ظ ا ه ر عز و ج د بها كلاما لائقا بجلاله هذا هو المقصود بالاتفاقات إ ط ل ق ا ل السابعة ل ط ح ة ا يعني في م د م ة ل فاترك <تصفيق> الأصول يعني الاصول الايمانيه يعني الصواعد الكبرى التي ينبني عليها الدين ولا شك اركاد ا ل إ س ل ا م اركاد ا ل إ ي م ا ن هذه كلها من ا ل أ ص و ل ا ل إ ي م ا ن ي ه و ا ل أ ص و ل ا ل د ي ن ي ة الكبرى يعني الركائز الكبرى الثوابت الكبرى التي بانهيارها انهيار الدين ب ف ن ا د ه ا فنادق ديننا صفحة <تصفيق> اي ع ن الفاعل لتخصيصه الممكنه ببعض ما يقابله شرحنا ذلك قلنا الزمان المخصوص يقابله ببعض ما يقبله هو عقلا جميع الخطائف يقبلها ب ا ل ت س ا ب ي فهو يقبل أ ن يكون موجودا مثلما إ ن ه يقبل أ ن يكون معدوما ولكنه خصص ببعض ما يقبله خصص ب ا ل ع د د فقط أ و خصص بالوجود فقط هذا هو معنى خصص ببعض ما يقبله هي شيء تتدأى د حقيقة ا لماذا الثقة ل هاتفة ع أن م و ل ن أن مولانا ا الحبيب علم وعز جدنا ك ر م و ل ن أن مولانا لأن ا الله ما هذا؟ ويذكر ذكر لم مدد قال مولانا ولم يقل عز تفديا؟ ولم الله عز وجل من هو مولانا والله هو الضارة عز وجل ولكن شرح مولانا اي ناصرنا هذا من التفنن يعني في العبارات نسال الله أ ن ينصرنا في الدنيا و ا ل آ خ ر ه وهذا ق ب ل ا ل أ خ ي ر قبل لا مثل ش و ف ي ك ل ت ذكرنا هذا ل ش ي خ لم يذكر يعني السمعيات ا ل ج ن ة والنار ي ق و ل أن ا ل الجنة م ر ة الرابعه ل أ ن ه ا حفيده السؤال الاخير تفضل هذا الموسم عز وجل غني عن المحل هناك بعض المسلمين فيقول الله عز وجل كما بعض الحديث الدليل في حجم التانيه المساله الله عز وجل غني عن المحل لا علاقه لها بتلك المسهل التي ي ضمن المتشابهات حديث يتنزل الله عز وجل إ ل ى بلاء ا ل س ن لا انما يراد به تنبيه الناس إ ل ى بعض العقائد التي قد تنتشر بينهم ع ق ي د ة الحلول والاتحاد مثلا هناك من ا ل ف ا ط م ي ن من يعتقدون أ ن الالوهيه الصفه حلت بذات الحاكم ب أ م ر الله القاطب هذا ا ل ت ح ا ل هذا النوع من الاعتقاد يخرج ا ل إ ن س ا ن من النسل ما السبب في ذلك لا تحل الذات بالذات الذي تحل بالذات هي الصفات فقط لذلك قال ش ي خ ولو احتاج إ ل ى محل لكان صفه أ ي صفه فقط من غير ه إ ذ ن لو ج و د ل ل إ ل ه إ ل ا الوهيه تحل في ذوات قد تحل في ذات وقد تحل في أ ك ب ر من ذ ا ت لذلك عبدالله المقر يقول و لا تصغي ل مذهب النصارى ولا الى دعوه حلودا فمعنى صاره وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن اللهم علمنا ما ي ف ع ن ا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وصلى الله وبارك على سيدنا محمد فليتفضل الشيخ الحميم جزاه الله خ ي ر الله وخلاص القرآن الكريم الشريف عليه وسلم وصمت ثم تولى عليها البناء و ا ل ت أ س ي س والتكميل عصرا بعد عصر جيلا بعد جيل على أ ي د ي من مدحهم الله تعالى في ك ت ا ب الكريم وهم كلنا حضارة تكون شعب لا يبني حضرته ا من فراخ يبنيها على ما تاسست السابق ولا يختلف الناس الذين درسوا ح ض ا ر ة الانسان أ ن هذه ا ل ح ض ا ر ة فذه بما انتشر علماؤها علماء ا ل ش ر ي ع ة وعلماء الكون وعلماء ا ل ح ي ا ة ف ر ي د ة من نوعها و أ ن علماء ا ل ش ر ي ع ة كان لهم ا ل ص ب ب والدور الفائل في تمجد هذه ا ل أ م ة وفي زيادتها وفي استحقاقها ا س ت خ ل ا م الله ت ع ا م ا ل ل إ ن س ا ن في الارض أ أوصيصة ر ض ل ل ل ت خ ا ا في أ ثم المخلف مما هذا يدخل البهجه منه ان ترى في ا ل ح ق ي ق ة شابين شاب عكف على تحقيق مخطوطات علم ا ل ح ق ي د ه وابرازها وبذل الوقت والجهد والمال في إ خ ر ا ج هذا العلم إ خ ر ا ج كتبه إ خ ر ا ج ه ا إ ل ى النور إ ل ى ا ل ف ب ع وتحفيزها ا ل والتعليق عليها ل م ا يخيبها واعني بذلك ا ل أ س ت ا ذ صديقي و أ خ ي النزاع حمالي الذي اخذ بهذا الشهد منذ, الشهد منذ سنوات طوال فجزاه الله خيرا ً عن هذا العمل لان كثيرا ً مما, مما انجزه و أ خ ر ج ه وحققه يعد من ا ل ن و ا د ر ومن الكتب المهمه ة ان عقيده لا يمكن ا ل آ ن لمن يريد أ ن يمتلك هذا العلم إ ل ا بالرجوع الى مثل هذه الكتب ولا ترى شابا اخر أحسنت <تصفح> بمبارك في المنوضة المعنى الشياب أ فتره من م المعصيدة تونس افتقدت او قطع فيها حد التواصل بين من كان يحمل هذا العلم من علماء تونس وبما ان شيء شديد خرج و ه ذ ا ش ر في سبيل الله تعالى كان كالابوين ل والبلد ا والوطن متغذفا إ ل ى الشام ل ط ل ب العلم الشبكي هذا هو ا ل ش ه ا د وهو عيد الشهاد ويعود إ ل ى تونس هذا ا ل م ي يمكن ان ي ن ا ك من يمكن ا ه من م ا ت ي ك و ه ا من ي م ان ي و ه م ي و ا ك م م ان ي ك ه من م ه من ان ي ك و ا ك من ي ان ي و ا ك من ي م ك ان ي و ا ك من ي ان يكون ه ا ك م م و ن ه من م ان ه من ي م ان يكون ن ا م ان ي ك ت ا ك من ان يكون ا ل من ان يكون ه ا ك ي م ك و ن ه ا من ان يمكن ان ي ان م ن ان ك و ن ن ا ك م ي م ا ل يمكن ي م ك ي ك ن ان يمكن ا ي م ك ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ا ل ي م ان ي م ك ي ة ا ل ي ي وضع هدفا في تاسيسها هو ا ل ع و د ة ب ا ل ع ل و م ا ل ش ر ع ي ة إ ل ى ا ل ح ي ا ة التعريف بها ونشرها وتعميق الدراسه فيها وتخدم الناس اليها والترغيب في مطالعتها والتنقل منها لعلنا نعود ب ت و ن إلى الهياني البلوش عليها دورها نشر في تونس في التاريخ قبل أ ن ت ر ت ك ب الجريمه الشمعه من حقها بتعطيل تعليم الزيتوني و إ غ ل ا ق مؤسساته كانت عاصمه ب ك ا ع ل كان يطلق عليها وكان يطلق على جانب الزيتونه ب ك ع ب ة الشمال ا ل ت ف ر ي ق ي ي ح م و ن ه ا ويزورونها ويستوطنونها ويطوفون حول, حول هذه ا ل م ن ا ر ة بالنهي من علومها والتخلص في علومها فهذا إن ش ان ء الله إ شاء الله يوفقنا نحن جميعا مؤسسين شرعيه و ل ا يفوطني ي أ ض ا أن أ ع ل عن احتياجي بالحضور الكريم ط ا ل ة انتم وما لبست و ا ل ح ق ي ق ة تجارب عميق مع هذه ا ل ر س ا ل ة من خلال ا ل ا س ئ ل ة ل ي س ا س م ا ا ل س ت ا ذ منذ قليل أ س ئ ل ة ت ه على فهم لما يراد بثه في الناس لو تتحال الغير من ش ك ل الكتاب فقد تركت م ع ل م ا ت فضحيه ونريد من الداخلين أ ن ي س ت ح ق و ا بصفوف العلماء بمن تلك العلماء الذين يتحملون رساله تفريخ هذه العلوم الى الناس هذا الان ه ل م ا ل ذ ي ن ط ل ع اليه ونرد إ ل ي ه أ ن يكون حضورنا لا فقط للاستفاده الذاتيه و إ ن م ا ان نحتسب ان ل ل تعالى و أ نكون ن أن من الذين ي ش ر ف و ن الله تعالى بحق هذا العلم ونشره بين الناس وتعليمه و أ ن ن د خ ل ن ا في ز م ر ه العلماء لان زوره العلماء هم نخبه القوم نخبه ا ل أ م ة نحن هذا شرف عظيم أ ن نلتحق ب ر ح ب و ل م ا ء الامه الاسلاميه واشياء علماء ك ل ا م الاسلاميه فبارك الله في ت ع ي ك م وجهدكم وصدركم وكذلك بارك الله في س ا ت ذ ت ن ا ومشايخنا الذين حرصوا على القيام على عقد هذه ا ل د و ر ة ولان شاء الله تذكرها دورات اخرى في ختانه ذ ه كيف ل يريد ان م ؤ ل ف سلام ا ل ك ت ا ل ر م ض ي في م ث ل ه سالها احد من كتابه اخرى معنا ن سنتي وجماعه نحن الان في عصر وبكل أ س ف تعددت القاضي و ا ل ص ح د ث في الاوصاف والتحدث في المسميات و ا ل ا ف ر ا د او الاتجاهات التي تحمل ا ف ك ا ر م ع ا ئ د ي ه د ي ه هذا ي ب ش ر كله ل أ ن ر ب سبحانه وتعالى تم يازي الامه ق باسم و ا س م ا ل ت س ي ا م هو المسلمين السلام. هاتي هاتي وكان ل من المفترض او من المطلوب او من الواجب الشرعي الا تتخلى الامه عن هذه التسميه وان لا يتخلى المسلم عن هذه التسميه ان لا يرفع الا تسميه الاسلام مهما كان توجهه المذهب الفقهي او مدى ا ل ا ع ق ا أ ن ي ق و ل أ ن ا مسلم أ ن يبحث بهذه ا ل ت س م ي ة في م و ا ج ه ة أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م في م و ا ج ه ة الذين يريدون خرخره ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة من داخلها ب ب س ي العقائد ا ل ف ا س د ة ا ل ب ا ط ل ة ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل آ ن م خ ت ر ة ه والشعب التونسي الان تونس مخترقه ب ا ل ت ن ظ ي ر بحركات ا ل ت ن ظ ي ر على اقتناش حلوى و ا ح د م خ ت ل ط ة بحركات ب ا ه ل ي ة واوقات ج م ي ة وبالشيعه ا ل م ن ح ر ك ة ا ل ض ا ر ة وهي واعترضت على تفكير الاستاذ رمزي لما سمى الشعب ي ا ل ف ا ط م ي ة استاذني الفاطميه هم ابعدوا أبعد عن هذه الامتثال ع بين د هم أبعدوا ع السيده إلى ل ا ل ط ا ه ر ة ف ا ط م ة الزهراء بنت نبينا عليه الله محمد وسلم صلى ل ذ كانوا ل ا ك يعتقدون بحلول الحافز لامر الله هذا كان ي ز د ع ح ه أ ن روحنا ا ل حسب حاله ذكرياته وطب التاريخ تنوي هذا وتنقل هذا حتى من م ر ا ش ع العبيديين التي مشدت ا ل آ ن وشد اكتام آه... فتورس و... مخصوصا بهذه ا ل خ ا ط ه الضاله ارسل إ ل ى ذلك نظريات الهدايا الفاحده التي تبث ب ف ك ر الحمضي ما يسمى بالتيار ا ل ا س ا ر ي أ و ا ل ع ل ا ن ي أ و اسماء نحن مطلوب منا ان ع و د إ ل ى ا ل ا س ا م واذا وجدت اختلاف بين مجهات المغرب بين علماء ا ل إ س ل ا م المعتبرين بين من ذكر ا ل ا ن س ا ء قال إ ن ه م جمهور الامه ج الاعظم توانوا ونقلوا علوم الشريعه جيدا بعد جيل نقلوه ب ا ل س ن ة المتصل الموصوف ب ا ل ت م ا ت ر نحن لما نقرا هذا الكتاب او ن ق ر أ اي كتاب اخر في اي ع ل م من العلوم ا ل ش ر ع ي ة علم الحبيب او علم الفقه او اصول الفقه او ذ و م ا لا يجوز ان نتخيل ان هذه العلوم انشات من عدم انشاها علماء الاسلام من فراغ انشؤوها من عند انفسهم هذا كلام باطل وهذا كلام خطير هذا كلام بقطع الصلة نوحي بينا بقطع بين علماء الانسان وبين ن ا ج ع ي ت ه ا ل أ و ل ى ا ل ق ر آ ن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحد هذا المعنى وهذا معنى خطير نحن إ ذ ا ن ق ر أ هذه العلوم لابد أ ن ي س ت ق ر في أ ج ه ا ل ه ا أ ن هذه العلوم مقتبسه م و ص و ل ة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واصولها وزعت على أ ي د ي صحابه رسول الله وقد و ر ه الجيل ا الثالث جيل التابعين وهو الذي مثل ا ل أ ش ي ا ء الثالثه التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم علي خير ق ر و ي خالد ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم جيل الصحابه وجيل التابعين وجيل تابع التابعين ما يذكر ا ل آ ن من أ ف ق ا ر ومن ا ر ا ت مما ذكرت ويقجل في نفوس الناس أ ن هذه العلوم انشاء علماء هذا كلام قلنا خطير انهم يهدموا يهدمو الصله بين بين ا ل أ م ه في أ ش ي ا ء ه ا ا ل ع ظ ي م ة وبين ا ش ي الأولى... ا ل ه ا ا ل ت أ س ي س ي ة جيل الصحابه وشداد هند ي ومن هذا ا ل إ ي ح ا ء تفرقت ا ل أ م ه واحد هذا ا ل إ ي ح ا ء جعل المسلمين يتصورون أ و يبحثون عن من زوجت لهم الصله ب يشير ا ل ص ح ا ب ة ويشير التابعين ي ر ا من د ا م ه ذ العلم ا هذا أ ل س ف ن العلماء ويبحث عمن ا يربط له ب ا ل ص ي ن ا لان هذا الكلام هو الذي أ ح د ث خلخل فيه في نسيج ا ل أ م ة شتت صفوفها وفرقها ا ل ش ي ع ة بمسميات لم تكن م و ج و د ة ل ويكفي ان نهزم هذه حاله هذه س ك ر ه خ ط ي ر ة ب أ ن هذه الاسناد لم تكن موجوده الى عهد القريب لم تكن م و ج و د ة لم يكن نسمع بمذهب اشعر ل أ أ و ا ل أ ش ا ع ر أ و ا ل م ا و ر ي د ي ه أ و لم نكن نفتع. كنا نسمع بمذهب أ ه ل ا ل س ن ة حتى ترعى من ر ع ى ع ل ي ن ا يسب فلانا ويسب حنانا ويدعو الناس الى رجوله الى السنه هذا الكلام كنا خطير لاننا نعتقد والتاريخ ق ك ل م ه الاستاذ بن همه الشباب لما قال نحتاج الى ان نبحث وان نتعلم لنتحقق من مثل هذه الاشتبهات فحينما ندرس تاريخنا سنجد ان الامه صحيح كانت على منهج ابنان الاشعث علماء السنه جميعهم من مفكرين و ن غ و ي ي ن وفقهاء ومحددين و أ ط ب ا ء وفلاسفه و ف ل ا س ف ة أ و بعض كانوا كانوا على طريقه لن نقول مذابحنا لن نقول مذابحنا ق لنقول للأشعر طريقه ا ل أ ش ح ذ ل أ ن م ذ ه ب ومذهب السنه المرسوم والذي و ض ع ت قواعده من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناها واسس ووافر ض بناء قواعدها ا ل ص ح ا ب ة والتابعون ثم ظهرت المسائل التي تحتاج إ ل ى ت ط ب ي ق وبيان و ت ط ب ي ل عرفت بطريقه اشهر وطريقه مازوني وطريقه المعنفه السنه لهم... لهم طرق في ذهن بعض قضايا العقيده لا تقول كل العقيده بعض المسائل وهي محدوده ومعينه بعد ولكن المشبعون على المنهج مشهد ا واضح ا ل ع خ ت ر ف و ا في بعض المسائل 全部の手製品やら、全部の手製品。 هذه التسمية ونعود نحن ك ث ر ة مطالعتنا للكتب و ت ن ظ ي ح الكتب سنسلكهم في هذه الدورات لنبرهن لنبرهن على ان اهل السنه الذين يمثلون جمهور ا ل أ م ة أ ع ظ م على ك ل ث ه ينصرون عن معين وحي وعن اسس المجتمع و أ ص و ل المجتمع لا يختلفون لذلك قصدنا اذا اهل السنه هم امتداد فلا اقول اهل ا ل س ن ة في التاريخ في مقابل من في مقابل ا ل ش ي ع ة ا ل ن ا ظ ي ه وفي مقابل الخوارج لا وما حتى قال بعض العلماء ان المعتز يعدون من أ ه ل ا ل س ن ة ما ما قالوا حتى الخوارج مع صيغه الخوارج قالوا معبدون بن ا ه السنه اهل ا ل س ن ة ا ل م ص ط ح قام في و ج ه ا ل ك ر ا م ي ة المجسمه و ا ل س ن ة وصخ على ا ل ش ي ع ة في مقابل ا ل ش ي ع ة ف ي م ق ا ب ل السنه ش في التاريخ ا ل ا ل ك ا ر ي ولما ت ح ت ا ه ذ ه ا ل س ن ة في هذه ا ل م ن ظ و م ة مع الاختلافات الدقيقه التي تحتاج إ ل ى ف ط ا ع العلماء والاختلافات لا ت عبد ا ل في ع ا م ل ا ت ل ا ت ن ت ا م كانت امه م و ح د ة و ق و ي ة وادخلوا الشياطين ا ل ش ي ع ة في قناتهم لكن لما تفرقت عن ا ل س ن ة وظهر التسميات وكل عام وكل س ن ة وكل س ن ة نحن نتاكد ان كل سنه ت س م ي ة ج د ي د ة و ف ر ق ة جديده تنفصل به عن جمهور أ ه ل ا ل س ن ة ا ل آ ن نشاهد الشيعه ة يسون والجنون و ا ل ب ه ا ئ ي ة والقادميه والطونيس ة أخيرة أننا لا نستطيع أ ن نواجه هذه السيارات ا ل ه د ا م ة ا ل ا س ر ي ة إ ل ا بالمنهج هذا الذي ي افصل له نستطيع اقل اهل السنه في ك ت أ عقيده لانه منهج ص ا ر وقوي و م ف ه ضروره ا ل ا س ت د ي ا ن العقلي التي اودها ونصحها علماء اهل ا ل س ن ة هي التي تكفلت عبر أربع اربعه عشر قرن تكفلت بدين و م ح ا ض ر ة كل الديانات التي كانت تعشش في ظل ا ل ز و ل ة ا ل س ا م ي ة من الطلقين واليهود والبوذيين والاخير ي وكذلك من الطوائف المحاسبه عقلتهم نحن لا نستطيع أ ن نوجه ا ل ش ي ع ة في أ اثار خ ط ي ر ة في ق ب ا ئ التزايد ا ل ش ي ع ة بعده ومسامع يزوج اهل بيت بعده عام وعظيم خ ا ل ه يغتصب بالبيات انه بال... <تصفيق> كان... كان لا يعلم ش ي ئ ثم علمه ا ل م المتكلم تعطينا ولا نستطيع أ ن نواجههم الا بمثل هذا المنهج ا ل ذ ب بمت... هذا بمت... المنهج لا نستطيع أ ن نواجه ا ل ت و س ي ر والعطاء ا ل ت س ي ر المتنوعه والمستنفعه الذي هذا المنهج ل أ ن ه هو المنهج الذي صار به و ش ا د علماء ا ل إ س ل ا م في م و ا ج ه القرافي لما قرا رجل فقير بن القراءه عند القراءه في اصول باقيه قواعد العلم و ص و ل مقاصد و لكنه كذلك عام عاصم العلماء ا ل ا م ة في مواجهه العقائد الباطن بما كان يمتلكه من آ ل ي ا ت أ و قواعد ا ل م ن ا ظ ر ة و الجدال ا ل م ن س الذي تعلمه الملك ا ل م ش ر ك هو فخير ولكنه لما أ ن ج ب ت ر س ا ل ة في الرد على المطار استعمل منهج اسمعت امه علي وهو منهج اللي ي الإيماني رسالتي لما جاءت للخمير ع ا ل كبير الرهبان في ايطاليا ايطاليا تعلمين دخول عقلي أ ن ا اشكرنا ي ج ا و ب ن ا في ا ل ي ن ا ت ع س ل م يتقترب أ ن ا أ ق و لانه د س ف ي ف ت ر ة يالية ح ك لم يتقدم انا ع م اقول الاندلس كانت في الفتره ا ل ي ة م ت ع ث ر ة بمنهج المعز رحمه الله منهج ا ل م ح ا م ا ل ظ ا ه ر وكان لما جاءت ا ل ر س ا ل ة حتى سقاه المالكيه بل اندرست اكثر منهج ا ل ظ ا ه ر ل أ ن ه اقتلك م ف ت ك بين وسيم الشنطوخ كماليه الزمن و إ ن م ا فقط مش مقام اقتلك ملك المحدثين في فهم ا ل ش ي ع فلما ا ل أ م ي ر عرض و ز ا ل ة الكبير ا ل ك ه ن على علماء ا ل ن د ل س كلها كلما ه د ه ب ت حاره هم يعرفوا علماء الانسان ونحن تعلمنا ب ه م و أ ن ه لا يجوز لاحد ان يتقدم ر ن ا ل م ن ا ب ر ة في علم ا ل ع ق ي د ة إ ل ا إ ذ ا كان متضرعا في علم العقيده لانه لما يخطئ ولما يهدم في ا ل م ن ا ظ ر ة لن تكون هزيم هزيمه ش خ ص ي ة فتكون هزيمه الاسكان في نظر الاعداء وكذلك التغريد بعض المسلمين كله بالإسكاني العالم العالم في المناظرة هديم لهذه فإذا دعم وضعين أو وهذه المناظرة؟ الكتابة تقدم تقدم إ ل ي ه ا الايمان ابو ا ل م ل ي د الماشي الفقيه ا ل م و ل م ا ي ا ل ليس ع م المتحده وهذا الماشي فقدم الى هذا الرساله ك ت ا ب ه الرب على ه ذ ه ا ل ا ش ت ذ ا ك ل ا ذ ا لانه كان جائيا من العراق كان في فور وصوله الى ا ل ا ن د ر س من العراق من بركان حيث تعلم علم ا ل ع ق ي د ة وعلم الكلام على م د ر س ة المتكلمين المالكيه والحمديه ن فعلا ان الرساله الان لما تقراها الرساله هذه تقول تقولون ت ق بالفعل و أ ن الامه الشميه استطاع أ ن ت ف ح ن اليهود والنصارى وتجر كثير من الرهبان الى د خ و ل ل ل ا س ي ا م و ا ع ا ق من الاسلام لن نقول أ ن هذا المنزل يحط في م د ا خ ل أ و من اجمل ج و د الشيخ ربنا على ا ل أ س ل ا ء ي ؤ ك د على المجهد المهم جدا منهج الاستبيان المشاركه المتواصله فاذا هذه الملاحظات ق ب أ ن اشارككم في هذا ا ل ن ج ل س الطيب المبارك بها مجددا أ ش ك ر ا ل أ خ و ة ا ل ج ر ا م الاخرى, الأخرى في هذا المجلس المتابعه ان الحضور ح ت المتابعه عن بعد استاذ ل أ دكتور موديونيل استاذ ب ر ي ا ن أ ش ك ر ا ج د ي د استاذ ن ز ا ر م نطالبه بالمضي بالمضي بالاخراج هذه النواه م الكتب ا ل ا م ة الثانيه لانها هي ة التي ستعيد ممثله للاستاذ ل أ ش ك ر كذلك الاستاذ الشيخ حمدي ليحيوني على ج ه د ي في هذه الدوره أ ش ك ر كذلك ا ل أ ئ ي س الجلوي الشهاويه لجميع ل ا توزيع ا ل ع م ر الشرعيه ل ص ي ع المدعومين ج م ي ل على ما بدله م ل جهد وقياده على هذه ا ل د و ر ة ومتابعتها ا ل اشكر شيخ ع م ر ش ا ك ر مدير ا ل م د ر س ة و ا ل أ خ و ه القائمين ا ل ط ل ب ة الاداريين القائمين على ذلك هذه ا ل م د ر س ة و أ ش ك ر الجميع وفقها الله تعالى لمن ح ك ه ج م ي ع ن ح ن من الرغبه في ا ل م و ص ي في طاعه الله وفي اكتساب ا ل ع ل م ا ل ش ر ع ي ة ونقول الله ت ع ا ل م و ن يوفقنا كذلك لما يحبه و ي ض ا ه لنا جميعا إ ن شاء الله هذا ب د ا ي ة القدس ان شاء الله هذه الدوره ا ق و دورات نشكر الجميع جميعا ساهم في انشاء هذا الحدث الذي ع ل نحن مؤكدون في ا ل ب ا ي ه انه سيساهم في مراه ل س ب ي ل و س س ا ه م في ليس في اقل في منافع المجفف وفي ر ف ع ب فقط ما تعترض تقوم في هذه الرجوع من من تشبيس ا ل ل ه ا مثلا ان يجعل لنا في ميزان حسناتنا جميعا ا ل ل ه ا مثلا ان يوقفنا ف في ل ونشكر جميع من سهم في ذلك وعلى ر ف س ه م كل الاخوه وكل ا ل ذ ك ا ي او المشاغب ن ج د د ه م الشكر